بسم الله الرحمن الرحيم يرسى وتمنى أم جاءه الأعلى وما يجريك لعله يزكى ويزكى فتنفع ذكرى أما من استغرى فأنت متصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يصعى ويخشى فأنت عنه كلا إنها تذكرات فمن صحب مكرمة مرفوعة مطهرة بإني سفرة فرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السمي يسره ثم ماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره فلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن نصبنا صبا ثم شققنا الأرض شقاك فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحلائق غلما وفاقاتا وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جات الصافة يوم في الظلم أمن أخي وأمي وأبي وصعبتي وبني لكل مرئ منهم يوميز شأن يغنيه وَجُوهُنْ يَوْمَيْدٍ مُصْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَجُوهُنْ يَوْمَيْدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ دَرَقُنَ قَدَرَةٌ اُولَئِكَهُمُ الْكَفَرَةٌ هُجِرَةٌ